إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن يقذ فيه في التابوت فقذ في اليم فليلقه اليم بالساحل ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني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 وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتنا كفتنا فلدي سنين في أهل مدينا ثم جئت على قديم يا موسى أصنع لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تهيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إن la nakhafu an yasra ta'alayna aw an yuqra hunana takhafa innani ma'atuma asma'u ولا تعذبهم، قد جئناك بآيات من ربك، والسلام على من اتبع الهدى، إن قد أُعي إلى أن العذاب على من كذب وتولى.